كي قران كوسو جنمي تفسير كقران الكريم كا درس جي نانو خونو بنا ايت كوارا من سوره النازعات سوره النازعات وسوره مكيه بسم الله اللهم بي انسكو بلا سوره الله سو الرحمن ان حديث رب الله رمك كوسي فسن الله سو الرحيم ان حديث سغارس يدون خلق بي سكمت إلهو قيرس سبحانه والنازعات مرائق التسيبتان كو دارت ارواح الكفار قالضا نففيالكو دقرقا ما شيء معناها سيقود بل اسيبته والناشطات ملائك تقفتن فورتع كو دارت ارواح المؤمنين نشضا بفتن فورت وَالصَّابِحَاتُ مَلَائِكَةُ الضَّبَالَةِ كُبَّارَتْ سَبْحًا دَبَارَشُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَأَمَرَ كُلَّ سَنَدٍ كَلَسُو دَغَيْتُ لَسُو دَبَالَنَيَدَ فَالصَّابِقَاتُ مَلَائِكَةُ هَرْمَرْتَان كُبَّارَتْ وَأَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الْجَنَّةِ وَلَهُ هَرْمَرْتَ أَمَا فَالصَّابِقَاتُ مَلَائِكَةٌ وحرمتك كبارتي إلى الإيمان والتصديق والضاعة وحرمتك بني آبانك وحرمتك صدقاً حرمتك فالمدبرات والملائكة مع مشان كبارتي إلى الأمر ومت رب الله ديره ومت نفت قفك كأفوف لليه ومت كاقات لليه مت مشاكل الله ديره ومت دوائله الله ديره لا تصبحوا ولا ينسوا حدوفا لا تربحنا ولا يصبحنا يوما ما علينا لا يصبحنا ترجف ايد الجلجل يس اركفته مدي مد جلجلنسي او وحا وينفقدت كوبات وبون كلفوفه كل شيء شيء استجريرهه marka sa nafqadi lftirkedi يَا مَامَارِنَ لَايُ صُبْحِنَ تَرْجُفُ أَيْ جِلْجِلَنَايْسُ أَرْجِفَتُ مِدِي جِلْجِلَنَايْسَيْ تَتْبَعُهَا حَال أَيْ الرَّاعِ الدَّرْجِفَتُ بِس أَرْادِفَةُ مِدِي فَنْغَلَيْدِي مِدِي كُوبَات أَوْ لُغُو دِمَنَايَ وَيَ مِدَا أَرْجِفَة رَادِفَةُ هل بيالك هو يوم إذن مال كاس عبسنا إذا أبصارها قلوب تأس أرقيال كادو خاشعة ومدد دليسان وخشوصا يقولون وحي إليهن أصحاب هذه القلوب إنها أصدقى يا يقولون الآن في الدنيا وحي كليهن أعينا بأن لا نردو دونك ولا ألدنا من نهاي في العافرة وضيق ديهراء وضيق ديهراء كان أنواع وياني لكو عينينا ما كان إيمانا ميا وضيق ديهراء كان لكو علينا قالت ع... لا إله وحويري يقولون وحي إليهين أي هذه القلوب قلومتاس عب صدونت ذاتك إسكرة ها أدونك وحي إليهين إننا أننا نرد دونك والألنة مياه في <تصفيق> العافرة وضيقتي هوري معنى وضضي هوري داري قدي هوري الوألنة نرد من الألنة إذا كنا مركعناها معداما لفو لفها سنقيرة باليوغو بابا قالوا وحيرهم قال ابي تلك فاس والان ت اي تلك رجعه والان تاس اذا رددنا الى الحافره خديبه من السوائل شو ارنتس اي انصعده كره لي ذات خسر انقصار صاحبها اعلى تعالى وحيرهم فايند ما وقع لماهن هي اي رجعت الى ذكرت قيلوا قيلبا سغاخبتن كليده حل مرابون كلافوفا مركا سي سوور بحيان ضدكم فايضاء اسلام مركبون كلافوفا هم ادمروا بالسحرتي ملكه كركيس اي كيسوغي موصوم عليه شيء وقبارنا يانو و خiyeh in adoomada la soo bixina bad qo mujrimiin ah ay diiday bacsiga ilahi wuu taartay marka ilahi wa khaliq maqluqi sawxu daanu ku dhaarta inay wuxuu ku dhaaraaya malaaiktiis wan naazi'ati malaaiktiisibtanku dhaartu ilahi yidi ay arwaa khalqafa gaalada gaala wa maftuuda malaa'iktu siiftaan ku dhaartay garkan ma shay garkan tee iqrakan ma shay waxaa laa xaradiida aqraqaa fi shay yuqriq fihi idaa awghala wablaga aqsa qayfti shayga farku ku xeel qeyrada leeyda aqraqaa fihi او واد اولايو ام كوجييده اقراق واساس او واد اولايو دم wax wayaan qofka gaalka nafta marka la markaasay malaa'ibtu way ugu soo qufanayaan sida suuf ka qoyiye barta lagu qurxad bixinayo qurxumaha looga bixinaha xogasi waxa lagu soo bixinayo bartaas marka meel kasta way soo jeexey malaa'ibtu sidaas u kareeyto u soo qabato ay nafta u soo siine markaas ay xidid kasta iyo helboola kasta iyo jiir kasta ay garaanag bur ay kala bacayana waxay leeyeen soo bax naf yahay agaab alla iyo xaradiisna soo bax ila waxiidi subhana wal naziat maraijti sibtan ku daartay qarqan ma shay jigatan ku so masheen soo marseen meel walba waxiidi walba ku soo gooyni malaa'ikta diftin furtaanku dhaartu ilaahayne oo arwaah hal mu'miniina diftin furta nashdan diftin furid diftin furid waxay tahay xarigeediin la doorayasi fuuq in loo furo diftina loo yira diftinta xalala jeeda qab waxa loo xira haddii marka la dooriyo la furo neeray raas loo qabana faq uley marka qofka mu'minka ihalu jannahaa marka la ilaa karraali ah janno lagu bishaareeyna farxadooda ku dhixnaad sida kareebada xareeftiin oo la furay lamiday sidaas la loobixina laga sheerin wax kala duway nafta markay baxaybo iyo sakaratu ma duway kala duway sakaratu wuxuu haddii qofka dadka ugu taqaysan in sakaratu lagu dhimo way dhac karta bal اتيك ادرى لو قطف ما روح الطف <سؤال> من كلمه حنون كقفى لذي صعلي قطفه مر كانه سالي معنيه ومروحو كل دنيا هي انها قطف ما قبل لذي يسلكك الانسان سويي مر قفكه مر سكراديو انو حنون صبو ايما متسيد علاماتكم سيك waxaa داقد تقهير انيطان انا اتكي سكر لو قتابي انا ساسيد نابو كل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 والصالحات ملائكت الضر على طنكو دارت وبامر الله نظر على يد اليسرى دقه يد سبحان الله فالسابقات ملائكه هرمتان كو دارتو بين ادم والتصديق والعمل الصالح ملائبت وحوين بين ادم كداعت وكو هفيدا ما ولا ترتمي كره اما الصفات ملائكه تا... لديرينيس لا... لا... لا... بأرواح المؤمنين إلى, الى الكلام قولات بحرينه والجيني أيضا معنا الله لكن قولك هراء ابريه وقولك علي بن بطالب مسروق مجاهد بن صالح حسن البصر هي قير كيسو أيكو وحويا أيكو فصيرين خاصة حسن البصر وحوري السبقة إلى الإيمان والتصديق به مركا فالسابقات ملائك تبقى رأيه وكبقى رأيه سبن آدم كبقى رأيه إلى الإيمان والتصديق والعمل الصالح صبقا صبقا غيرين فلم دبيرات ملائكه ما مولدان قد دارت له امر اهم ارني ما مولى لو حله جيره ملائكه مد بشقه اليه الخلصاره سبحانه وتعالى مد بشقه اليه الخلصاره كبي ميد بقي شوه الخلصان ميد لوح الانسان ارواحك افوف اوركيمه المعقول كوجيره ميد لوح الانسان نفته يسيب اوامر تاس و هو وهي يسرينا الى هي امره مركه كسبك جوابك يا مخلوق فلا تبعثوا ناقوا الان صادحنا ha بيهاي يرو تشوف كل شيء شيء كاستا جريري ماركان نفقه الاولى وغواله او مالق وگيس گيس كان سامرگ اسرافيل افوفا افوفيداس ماركه دعرو شيء ولبا جريري ماركاس ايدي لوو اسبي نفته ليتركينيا كل شيء شيء يوم مالينا اللي صابحينا تريكوفو اي قلقلانه يسو الرشيفة مدى قلقلانه يسي وآه مفقرة كوبادة الغد مانا تطبعوها حالاء راعا يدو الرشيفة مدى فنقلينه وآه مفقرة مدى أفوفيدة وغصة نولانا إلهي وحن سبحانه قلوب قلبيا قلبيا الكاسو وكفت ابصرايدا يوم عيد مالن كاسقيامها ابصرايدا ابصارها قلوب تفسرجي الكذ خاشعه وميد ليس الا الشيخو سكديدا حقيقه انت ميل الله حتى ملك بقلب الي ما لا يلينه إلهي قلوب تفسري دلودو وإن شاء الله الله يصلكك كينا وحي طهي ومدية القلوبين وذلك إن كريت لي بعثي صبحين إلى وحيري سبحانه يقولون وحي إليهم فعلك وأصحاب هذه القلوب ذلك قلوب تأس إسكاله أدونك وحي إليهم ما هذا يقولون وحي إليهم فدوا يا هذه القلوب ذلك قلوب تأسكوا يا الله ا اننا انغا لنرد دور كل سوخرين يمناي فيلحه فيراتي وضيق بهرمي لكل حين خافر الذي يرجع الانسان فيها من حيث جاء وضيق ان تكون تكون وارته وضيقه اه حافره ووبد ان الانسان Ma enna, annaga, lemmed du du du du filha firati, uati, kandjuharimia delekusso edine. Aida kunna, ennured du du me me kunna, انصح طيب ان سحبوا ساس يلي ايران ال انسحب اما ايضا اير حددنا الى الحافر مركنلس و الي و الضبي حرت ان لصو لهو قراتن وسيلين سيلين فسو خار صراطون لا والله يعطي طاسه طعده وقصاره اا Kaldi ah, taale ilahuljir, fa innama vahkele maahan, hie ee, aine reja'atü so'ilintu, zejratun qailavui, qailavah wahedatun kelige. Ilahe wa ina arintasu asa ja kumatibba. Wa kastu samaykara, malagu amra, märkaisu lehe halma rabunka kaabawati. Saas märkud gammel waachia, nafkastu uetagin. Mulke kulkis sa'liludu taagi. Ilahuljiri sulhane, fa innama vahkele maahan, hiee so'ilinti, زجرة قيلة وقيلة وحدة كالية فإذا إسلام مركبة هم الضومة بالساهرة أغلب السوتيات أغلبكم صغيرا الساهرة وحلها قلتك بها فلات الأرض قلتك عن وحف النور لأرك أغلب الساهرة أغلب السوتيات أغلب السوتيات أغلبك قفك ماشا بها قوية مره هي أغلب الساهرة قادة مينة وسلية هي. انت مكان نفتك جلت بقاغك رسعنا قف masi xag garabeyn iyo maalo wey soo hadaan bulka bah gooyada lagu degano saxaraha turka joogay horta ka asurto ah wuus markab boom kala ga dhawaajiyo dadku dulka korkiisa ay ku sugan yihiin aqwaan kelwaytiina laakin la walaas qowlaa uu qoray waana isku macnaa ba hadbe mumkin soo jeedada ruuki bananaa akra haba chief iyo majirt qaal taala ilaahu wuxuu yiri hal ataaka maku soo gaaray nabiga subaana hal ataaka maku إذ وقتنا أقوى ناداه موسى أقوى ربه ربكيس بالوادي وادقي أقوى أقوى وادقي المقدسي الله الظاهرين دواقوا دو أقوى أقوى وفقال ربي أولي إذ موسى إلا فرعون فرعون أتق إنه فرعون دقاء واقوى واحد بتباية أتق فقل روحا كثر هاك الفرع المقوس معتئ الى ان تزكى اذا استهيت من الشرك اسكب دهرقه مدانئسا او اهديك ان كنتص الى ربك الى توحد ربك وانبته ربك توحيدك فآراه نض مسوحه وتسيهوك فرعاه فآراه نض مس فرع و هو تسي الكبرى و ويرك وهي العصا واليد واشيق عنته فكذب واد بين يفرعون بالحقي وعصى وعصر رب رجس نواسي فبعد قومه وجنوده واشو كان اي فنادا وقت الواقع فقال في عمرو يريد انا امك الربكم ربني ايانهي على سرين طبان فاقره واه فرعون الله اياك قدتى نكال الاخره والوله مد دمبه واخرها يا مدهره ايديها اقابك لو قفر يا الله قدتى مكالك إبراد الوح وحل رأيقابك الوح إبراكات توقفك أركاك وكأن إبراكات قال تعالى إله الحبيل إن في ذلك أي إن في ذلك المذكور أرنك الله سوشيري من قصة الفرعون وما فعل وما فعل به قصة فرعون وحي أسنيه وحي أسنيه لعبرة واناك السغن لكن لمن يكشى قف إلهك بقي واناك السغن Hal Ataka me kujume, et me saame teha suvaliseid asju, mis on seotud Moosaga. Me kujume, et me ku fiigisi iyo buqiyan kii si ayuu daameey markaas ilaa waxa qabtay awood weyn maxaa loo sheegayana kugu sheegay waxana kugu sheegay ku waddii Muhammad diido sallallahu alayhi wasallam taasa suugayle sidaysaa suugayle di ugu dareedana ku dhacday sababtoo id de aboo alaayta ila gacan tiisa in lagu xadaabo waxan xanuun badan gacan ta ida waxa ay laayta in lagu xadaabo ka farad quraaysheeda xaq diidiyaha gacan إلهه وعقابه معناه دوامه تاسا شو جديد قف قسط الرسول إله دي حقا اكبر الجديد صاص وي هل اتاكم الكو يم حديث موسى ما بيقول له موسى وركيس وقتنا ابو ناداه موسى وقال رب ربي حقا الله يرادي لا واق واق يتكلم اذا شاء بما شاء كيف شاء إلهي الله مركو دوونو سيدو الدورو. الدورو. الله غير مخلوق كلام الله غير كل كتبت الله كو هادلي الله يتكلم اذا شاء بما شاء كيف شاء سيدو دوو هادلي وتعالى اذ وقت يجو ورقه ناداه موسى ودعا رب ربيس بالوادي واديغي وغا قواقه واديغي المقدس للظاهريه ضوق وغا قواقه ومج واديغ ضوق كبد المرك واديغ فقل له وقت, وقت هذا هل لك مكوسك ما تفرعه إلى أن تزكى إنه استهدته من الشرك والمعاسي إذ كتتته وقفتكم وإنه وقفت أقبل الدينك ودينك كل ما تركتك استهده ووهديك أنك تصوه إنك وهم لي أنك تصوه هداية الدلالة ووهديك أنك تصوه إلى ربك إلى توعيد ربك وعبادته وقفتك معك اكبر ربك اكبر ربك وقفتك عقبك بقضى عقاب فاره برك محاقين انكو صابرين انكو غرانوا ذا هذو علامات قالوا ربك انكو صبريت اتس فاره فعرنا بمساواته سيهون فرعون الايات دي وعث سيد آية ركال إلى الكحده العصا واليد وهي العصا والمكي كروة الله ومعصوتو سيد فكذبا في الحوال بنيا بالحق وعصا وانا عيسي ربه ثم اكبر واجست يسعى حالا ودق دقا فحشرا واسخوكيني قوم هل مروس خوكيني يا السحراء ديب قوم هو جنود أو السحراء فالسحراء يلسخوكيني فناد واق واق حي الجنود السحرياكه ugu badnaa waxuu ku dagaalamay sakhriyalkayba hayga oo maamusay kula dagaalamay fa ashara wasku kanuu qoomo jnooda fanada waq waq faqara wu yiri ana qaniiga rabbukum keeb diginii yarahay fa bigal akhlasarayntaba saas ku hadla kelimadas abulay mabasi jnoodu wuxuu ما علمت لكم من اله غيري أفرت أنصره كده كما يقولون أنه يحرقه ما علمت لكم من إله غيري إله أعني أنه ينبغني من أبي إن تأم أبي هاي أنا إله من كما تأساه بك أفرت أنصره كما تأساه بك وإن أعني ربكم العلا أفرت أنصره كده طارت عليه الروح يريد فاخذه الله فرعون الى حقوق قت ما كال الآخره والاولى حال وجه ذا مكار مكال الاخر مكال قورت وح عليه حقوق الروح فقط حقوق القف كاي كنت بعدي مركه لاركو فقط كاي حقوق فقط كعربا حافظ و قولك و دارت و عيدتهاي اقرأ ان دارت اقرأ لوريتشيد قالولا ان ادوه لوريتشيد فرعونا الله رأس الهي سورة الغافل و شهده انه عقابي ادوهنك الى عقابي اقرأنا حد عذابه و كو عذاب القبر اقرأنا اشد العذاب ادخلوا الى فرعونا اشد العذاب العذاب مركب fa aqabahu allah allah qad fa ma kal al akhiratu dar tadambe qubada idal wa ifraqato ya walula adiyada qubadeda taqa al rabbukum hore oo u yiri ma alimtu hore iyo اقوضلوا وعب رقاطوا إليك الرعاسي بطنة اللونك لدي العيال اللي قرهدت نفت مركز ابن عبد العذاب الله وطحانه إلى وحيد سبحانه إن في ذلك حكما ضيب لكو بوشي عن مقاوها إن في ذلك أرنك الله صاشي إن في ذلك المذكور من قصة فرعون وما فعل وما فعل بك قصة فرعون واقو سمييي إيا عقابك الوسمييي لعبرة واناكو سمينا واقوة وعب رقاطاكو سمينا لكن يكون لÜسور ني Lil Suganta لم يكن قف ما سن dio يخشى الهي كبقى حيث عن حيث لم يكن قفوا ما سن dio يخشى الهي كبقى قال تعالي له الى عويل دعوني نرى الداة ل juga خلقا من الافيا més ولكن tapi فجال السماء كلها كانت کیطرب الداة ل düه 28 رفعها إلى واقري ليس كما سمى جرم كده فسواها وانصميت واقدش الى مبدي كل ليلها سمى هبن كده واخرج الله والسبحيه بها بركن كده مالك لوله جهده والارض ملك بعد ذلك بعد ذلك المذكور من خلق السماء واقضاش الليل واخراج النهار انت لسو شيكا والأرض موكا بعد ذلك انتصروا شيئا كالقبال دحاها الوافدية وقبل اخرج الهوى صوصارك منها اخلاف حقه ماءها بيهدي ومرعها داقيدي والجمال بوري هنا ارصاها الهوى قطميي فعلى رب واسميي ذلك الرنكاس مطاعن لأجل مطاعن راحين دردد لكم يدينك لين راحينا ولي انعامكم هي حولهن لو راحينا سبحانه وتعالى قولوا ينكا بعث يني سوخينا ان كرسان ايو خوصيسن اني وينو خري سبحانه وتعالى ارك يا ابو رجل الله لي و يا يا يدينك يا عبد ها يا يدينك يا عبد لخلق السماوات والارض اكبر من خلقنا ir iyo abu rakowi indadhu abu ilahay inu abu roi waqreen markay say ku بناها قدناها سماذا حالا الهي بالصيت رفع بالسيدي الهي شقنا ابينا وفصرا رفع الى واقر يله سمكه جرجميده سماذا كرييده الهي قرق قاده واقدش رفع الى واقر يله سمكا سماذا جرميده فسوهاها ونسمت امال الله هو درسنا قفن عليك واقدس الى مجدي وكدغي نيرا سمدا حبنكيدي واقنت الى واسو سار بعد ذلك بعد ذلك المذكور انت لا من خلق السماء وإقداش الليل وإخراج النهار سمادة أبو رسطة حرينك المجدكة بجده سي معلنت السابحين في سي كالغضال دحاها قولك إلهي وات جوجله وات فيدي آيات دعان وحي شاية قولك وحي لغضله إركا مركي لتاقي كالغضال لكن صورة الفصيرة إلهي وقل كون شاية قولك إلهي أبو راي مركي ولا انكم لا تكفرون بالذي خلق الارض في يومين بركل عبورمرك اه كذب الى الهي ثم استوى الى السماء اه كذب الى الهي اقستي السماء وتظاهر كذب لكن تم وهي عابدين جوجل ده بيقولوا irka ilahi abu ri wa taqi habur yamalin u yeeray buku markaas ma googlene kee diba abu ristana buuka hoqeyey google diba buuka adambeey sa minha buuka hadith ma hadith ila biya wadiyal kun qurai wa ويحل عرلها ما اله الا هو كسو صاري سبحانه وتعالى والجبال بورهن ارساها الي وقد قم او الهه و ان دونك مركوك غل سي انسان اوطاقات بورحس اي اله و ان كدبي او في الفعل المحذوف فعل ذلك ارنكس الهي باسمي ما تھا ان اين تمتي ان خا هندردد لو قميدك الى ان و ان عامكم حوله الرحيمه الهي وين سبحانه وتعالى انتمك اسنين جوجل او بيك سو صاراي او waxaa weeyan zarcigi soo baxay oo raashinki soo baxay dadku iska xone geediyi baaqi soo baxay qol oo iska xone xoolii ana iyo sheed dadku aanaha cadeen xoolii انت صلى الله عليه وسلم ادينك اي خيولهم ان ان قال تعالى الهو حويري فإذا جاءت مركا اتماد اطمامتو مصيبتي مصيبتي الكبراء اوين انك بطناء ما للمركو يماذا يتذكر الإنسان إنسانك أصحص صدان ما سعاوه الشقيق من خير أو شر وبالرزة الجحيم نارتا الشخيمة مرك الله الموشيه لما يرى قف قصة وحركة فعما من دقاء قف قدوك مركو ويخدود دعلك قدبي وعاثر الدورتين الحياة نلوش قدوك فانا الشخيمة شخيمة نارتا الشخيمة هي المأوى ومخبوه ينا واما من قف كي خاف كبقي مقام ربه في ديس لو استاجد لو استاجيو او وره النفسه نفسته كحل يو كريب اي الهواء وحيج اشي ربته فان الجنه فالجنه هي الماوى ومسوه يانا يسالونك نذق صبرا وحي قدك وحكاوي ديراين عن ساعه في ساعه قيامها ايانا غورمو اهابي مرساها لچوچنته قوما لا سوخيرا سدا مركبك لو سوخرو فيما شيء تهنيس حيو الي فيما شيء حويه انت اريج من ذكرها صعب لا شيغدته عبد الصهنت صعب لا الى ربك الرب دا انتكا ومنتهها منتهى علمها Ilmikõele Yorubindise Rabi ühra, Rabi ühkuqa maaday Eht kelle nõubi Innamä vahkele maahan Anta diga nabiga soobana كأنهم قالوا يوم ما ننتهي رونها ساعة قيامة أي عرقايا لم يبثوا وعيبون نجان وفيدوا ينكون نجان إلا عشية تغلب ما هاني أو دحاها غلبتها سبارتين كيدي ما هاني فإذا جاءت مركعاتنا دعات بانتو مصيباتي مصيباتي الكبرى ويني ويوم القيامة والمصيبه هو وين هي دعيره ابا مال للرجل كل امرين هائل المفتح ارن تقف او قفكه ورييه او قفكه لوي ناس ان كوي سياس الهي والصاعه اتا وامر وحكست عقوباه ادون كذا كحرار إله الخير سبحانه فاذا جاء مركه اتماده الضامه مصيبه الكبرى اي ويند كباتني او مصيبه كاستا على كل داهيه مصيبه كاستا ارا كسرمري يوم كبدل الاذا يوم ما مال ويركو يمت يتفكر الانسان انسان كو صوحا صرى ما سعو الشقي من خير او شر والله هو شقي واحد صنع شيء اللي بيمن و بوجي سي تل جحيم نار تل من ضغا توه فوكنا اداره واكل صاروي قد قالك وصانه فاما من ضغا دغا... قفك taku adunka barkey joogan wa laabo kufi duuda al akteegi kala gudbito waxa naftii su raabto ma sameeyo ee uu samayn yahay haduu hadla iyo haduu ficil ku daqa وخا قفتي سو جيشاي كوماد نقاقي كرو قفلت خربتانك نفس الدرص العرب وخا قفتي يكون صوت عواش هذا شرح حلمك وح الله وحا سمينا وخا نفته قفت حوارها الضوء اركو فير مايو شخو مغوري مسماغلا ايو فيرم علم او غريبه سما اكبر داوونه وخد داوونه وخد نفكو غو اي علم او غري يوفيرمي وخد دغيستا إلا شهوات كان وحيكو سيجنة يا قفك أدو يد الضغط شهوات كأدو يد الضغط عاقرة يسيك الضغط فإن الجحيمة مارتا هي المأوى مش وهي نوت فيه قرآن كفص حديث واركوطن فيه إمتان وكبير نار ومحال ومتغار حرابتان كنفت على إما ضباقش بس وردان سيادة النججة القرية صلى الله عليه وسلم وف فتنارو بالشهوات نار سواه لو غيره هي وحنفتو رب قفو وحنفتي سربتو كل يهدو سمي نار وسيان كل اصارت مره في الموت حولهم قيم كل ده احنا مات مره بطل. اه واح ان نفتر الجهاد نفتر لو قلنا مره تمت واح ان نفتر بين الجنه اللي هو حريري اه فكان تراس عقوق مو منك اكو فيك اه فاما من ضغى ممكن دوده لك جسم فاينل تخيم النار تاع الشحنه هي الماوى وبش مخاف قف كبق المقام رب غير ديس لو استادي ديس بين لديه اه استادي ديس ورب هورتا قف في كبر ومركاس ما لوين عبسيدي واحد قشان في حدوه خوف محمود ما شيء الاعمار ما وعمام خاف كبقى المقام قربي بيدجس لوستاجيت لوستاجيت او وانا نفس انا في كين مركز ان لو ما نروح و غراوا في تنكبس نفسي كيري الوحيد ربتي الله هو اللي غري اه فاينل جناتا جنات هي الماوى ومشوهيري في طاسو سو معقب جنى مرهطه ما فاضو وحي عليه وسلم غفة الجنة بالمكاري شعن هذا الوهرية وحلوح النفط المستد ايه النفط هذا؟ النفط هذا هذا هو كباد وقوص ايضا الله تعالى دعا عبالكوحن با ايدي دنت شهوات كائلة ونرتي كائلة وطريق نارتي. قال تعالى إلى وحيه يسألونك وحيك ويدين سينا يا الله يسألونك وحيك عن ساعة في ساعة قيامة وحيك وليه يوم بحيه قيامه قرمه مع ساسيلي فيل قرمه مع قيامه ناشا معنى هو الوضع الدول في الوحفة قيامه هو الوحفة معنى هو الوحفة إنه سنترين يكابل جاء يسالون لك وحي كويتيري يا نبي صوبانا عني ساعة تي ساعة ايانا غرميه مرساها سوچوچنتي سو دواها اي ارساؤها سوچوچنتي لسوچوچنتي ارساؤها قلوستي قلو مركبك الله صاحرة غرماء ساعة دي قيامة لسوچنتي معنى غرماء اتنعي ايانا غرماء هذا مرساها سوچوچنتي ilaa uu ulu subhana fi ma shayga anta abiga min dikriya min dikraha sa'at qiyamah la sheegideeda wa subhan abiga sa'at qiyamah meeda ku waydinay macnaa su'al shafoqa sababto ah ahad khalqida kam midqa oo sa'at qiyamah waqtiga daayda ogmaatu malak nu ogge nadi me ogge marka sa'at qiyamah la sheegideeda waxa ku jiraaday waxa في ما شيء كان تلقى النبي كسوبرا منكها ساعدنا لشيغيده ابو سران الى ربك ربك انت كاه او خليق ولا هو ريت كم شرف فيه تقديمه مع حقه يفيد الحث الى ربك ربك انت كاه او خليق ومنتها ها يوردي ديو هذا اي منتهى علمها ان يروح كل ما له في ربك خلي احدس احترمكم انما واحترم معاديه شغله واحد والله بقى صعب بقيام ابنك عيديه خليك بيربرو انت شغله انما واحترمها انت بقى ابقى صبرا منذ من قسمت وديغا ياك انا ديغا قفتاني عن في حو انما واحترمها انت at akhiru suwayse taya dun ku la qeyra markay xaqiiqana gaaran sida ay adduyadu ula yaraanayso iralu khir subha kaannahum qarada yawma malinta yarawna sa'at qiyamaha ay arkaya lam yalbathu wa ayagum kunagan fi dunya illa ashiatan ghalat ummahan al duha ama galab barkinkeedi malin gelin keed in والدوية اللي ارأتوه لها انساعد القطير يوم واما قال تعالى الهو الحبيب بسم الله الرحمن الرحيم تفسير سورة عباس سورة عباس و سورة مكيه بسم الله اللهم يعيسى سورة القبل الله الله سوء الرحمن نحريسة عام كنحريسة الله سوء الرحيم نحريسة دارك المؤمنين تواهيستان نحريسة عباس مبغو ووشي التوبير وَكَلا وَلَا وَالَّذِينَ يَشْتُونَ إِلَٰهِيَّ أَن جَاءَ أَوْ لَأَجِيئَنَّهُ نَبِذَ إِنْ أُولِي الْغَرَائِبِ الْأَعْمَىٰ إِنْ بَالِهِ أَيُّ مَرْءٍ يُجِئُهُ وَجِئْتُ بِهِ قَالَ تَعَالَىٰ إِلَٰهُ الْحَقِّ يُدْرِيكَ مَغْسُوبًا وَمَحَاقًا وَيَسِيرًا لَعَلَّهُ يَنقُلُ فِيهِ مُذَيَّهَ يَزَكَّىٰ أَوْ وحل وكان قطلو يذين وكان دقي سنه اي السكوت الظاهر انه صمده اكثر ان يذكروا انه ينسوا اف فانفع اي انفعوا الذكر وانتم اما من استغنى وقفت به قلت أن يكون هذا الوحيد من الإله إليه لا بماله يستطيع أن يكون هذا الطوام فأنت أعطينا بكثير تسدى وعباً بحيداً لهم مدكس والحال أيضاً بحيداً ما عليك دوشان وصنع هامين الله يزكى إنه سنستحيل وعما أنه يسعى يسعى حال والحالكوي مد هو اصق ويا خشا يريح بقيه فانت عليقا فانت عليقا مدقا سبانه تله ها وكبشوله عن حديث تله ها وتمامشوله عن حديث تلا كذبنا ذلك سبانه لا تفعل بعدها ابصرها فمن شاطق دو اللقوفك دون اذكروا كوانسانا في صحف ورقضوا أي آيات نكسوغيه ورقضوا مكرمات أول الكراميه ورقضوا مرفوعات ركريه ورقضوا مضحرات للطهيره ورقضوا بأيدي سفارة ملائك صفيرة قامواه نكسوغا ملائك تاسو كرام والوناكسين مرائتان 112 رتي باريال ولهذ عبداء اعلاف كان صوم زلك وها نبينا صلي صل الله عليه وسلم مال الاسد لقد لا ابو ياس قريش ققم امر كاس غير فيكين الاسلاما ميدو لا لا عن الاسلام حدو اسلامنا waxay wacay wateena dad badan oo isurfaa aan aanu ka gudagalin sababkii xardina oo xujada uu sheegay oo xaqqa guddu aqina ah waxa in midnisa xadiyaha hore u fugeeyay in xadiyaha oo hore sanu islaamay abdullah ibn umar maktub qawi marka عندما وقتك لا يصير إلي عصرك بل إنه مكاديو ماذا كان اللحر بيه بل ماذا كان حق هذا الشيء هذا الوحيد وإن تاسه إسلامه إنه مكادي ونرغبت يحلسك فإنه يحلسك فإنه يحلسك كنون سيديه فإنه يحلسك يا رسول الله علمني مما علمك الله رسولك الله دينك أسألك برا وحقبه تاكده مر كا آيات كا نسو دي اولا نسول كا لو مرضا نتاسوك ليه نعي قفع سبيب إلهي أنفذيب آيات إلهي أنفذيب وحدا مهمت كا رحصي دي كان والله سمعيه مد كا رائعا بإكرتا وعدك يوانده وكا قاتل مسكوط دهره دين تعليل مسكوط دهره اللي هو بطا استهريد واحدة آياتان وحدا يفيره وحينو كارا قاتل استهريد واحدة آياتان ذكره خير وبرنا بنت وخار اياتان حمد خير وبرنا حمد وخار اياتان زيره خير وبرنا زيره وخار استهيت وفا قف قران تقطب ميديسو استهيت marka waxa ila qaf a segi ay bi inteer to wuxu ka qaato isku dahrro oo ku qadkmayo ina talash ku soo maana ah oo akumash ku أعباسا ووشي طريق. وحيث صحابته النبي محمد صلى الله عليه وسلم القرآن يقول سبب جهده قرنا آيات كانوا قرناه. حرق ما قرناه سيدي أعلى سبب جهده قرناه. آيات كان أوليه سيدانا قفع نفسه يا خطر. آآ سيدي أقول شيئا تتقبل فيه. أعباسا ووشي طريق النبي وتولى وينجي استي أنشاءه لأجل أنشاءه إن أجيب الدرادة وإن أجيب الدرادة العمى إن بوليها عبد الله ابن أم مكتوم ابن أم مكتوم إن أجيب الدرادة أي لمجيء الأعمى إن بارك إبوهي الدرادة وإن وما يدريك محاكوه يسير يا مدرى الصباح لعله إن بارك من المدينة يزكى اي يتضحروا من الدنوب بما يسمعوا منك أنا صحيح بالنسبة لقرآن كان يقول سيدة اسكب تهيرين حجة كبكم طويلة حجة العليك آقنا هو كود دودا قرآن أدو كود دودا لكن قوموا يمركو كود دودا مركات اسكب تهيرين وآيات والبعن الوحيد كأمريضه أدساميضه وحي أدوده آياتك سنوحي كريري الأطعام هو استهيرت مركات قفت قرآن اسكب تهيرين لعله ويرو مديه انحاء رئيسيه يزكوا ويرسهروا يتطهروا من الذنوب بما يسمعون من قول او يذكروا انه كون سموا فافتنعه ويند اما مريض طغنا او قد قفك استت تورسيي عنيل وعن الايمان اسكت بيق تورسيي بالمال بي اسكت دي كان قال كه حق دي درا فانت عليا جا نبيص وفر وتسب ده وابو بمبحي باللي قفكه وابو بمبحي وكاسه في دي وراي وارحال ما عليك الدش هذا وصمها من الا يزكاء لو ساستهير بكام قالته دروس استهير بالي حكام صار اه عق ووشكت هدول استهيروا ديده وحلو كيف سر الله يخسن بالاندار احد قفر انه في بين الشريف والضعيف والفقير والقليل وسادة والعبي والرجال والنصاع والصغار والكلاب وقسمع ده كده جدا وقسمع متك الشريف كان شرفت الضرف إيا كان ضعيفك فقيرك إيا قريقة سيدك إيا أدوانك رجع إيا الدمارك يرير إيا الوالك كده ينقفك على أدوانك وهنولنا قفك على ساستحرة. خوفك للچدا اوغ مليغه وامق لي حقي وقبلك فأنت أبيكا تسرد أبوباً بحيداً لوقفكاً والحالة أبوباً بحيداً ما عليك تشارو سرهاني ألا يزكى إنه سنستهيل حبيبو استهيل بيدو ألي قد يبقى بكانا سره أدوه واسفادي واسفادي ما عليك إلا البلاد وعما من جاكا قفكي كويو يسعى حال ودق والحال ما هو سبو يخشى اللك الله الى يقبقه هو اسليه اما شي كافر سماعه او لا طب بعدهم مثلا فاسقط المضمن يا صنم انها انقلبت صارا وصيدا بدار كان انها سورة دا. انها آية من القران صدق القول آية القران كتاب يقوله عمرو يقبل السجود وصيد سورة يسجد آيات القران انفسك اضميرك علم معنى ضميرك احر الايات القران وطلق. انما ايات القران تييكيرتون ويروي قران كان واواني فنشاطس الا تبكي دونار ذكرك ويسن او وانه اصبان في صحف والقران ينسي اياتكم الصحف او منسوخه من الله المحفوظ وقدي الصحف المنصوخة من الله المحفوظ وهو رقضيه الله رسو قرى الله المحفوظ في الصحف ورقضي آيات كيسوكيه ورقضها سوى مكرمات الله كرمي ورقضه هو هو ينشرف ضمن إليه أنت سكل قول له إليه الله كدريون ورقضها سوى مرفوعة لكل ياري أي مرفوعة شأنها آه عالية ورقده او ارينكوده كرلو قاده ورقاها من الدرس وسخا لا باه ورزياده يا لا من الدرس وزياده ونقص ورقاها صبي ايدي سفراتي ورقاها صبي ايدي سفرات مرايد سفير راجع الذي يصلح بين الناس هل هو صفير؟ صفير ملاعبتاً وعلى بين الله وعلى خلقه إلهي الذي يكسره طعاً يقول سوى بي أبداً ماذا يقول سوى جيسيريه؟ وهذا صفير دولة مركز لباليه؟ لبالت دولة دوتو وراء غروكاً شاقينة صمت ملاعبتاً شاقين وراءتاك إلهي وراءه يقول سوى بي أبداً ماذا يقول ملائب تاسو كرامين وروا نقصد إلا يكتسى كرامك لي والملائب اللي يكتسى كرامك لي يقيمه ملائب تاسو بارارات باريال وإلهي أبداعه إلهي أبداعه قال تعالى إلى وعينه وكلا الإنسان إنسانك والله أحمده من الأول إنسانك ما شيء ويا اكثره قال لبا بدليس قالوا بدانه واياه من أي شيء شيء الذي خلق الانسان الله كابوره ما فيريو انسان وحالا من أي شيء شيء كيسه خلقه الله كابوره من فاطمه ببي مليئه الى الله من نطفه ببي مليئه وخلقه الله كابوره فقد دره وقد قدر اقوار حالته أي مرسي من علاقة وعلى المطقة كانت القفى على قبلك تمتلك المرئة ديك حتى أنا أدهله ثم السبيل وضضي يوصره أسفل ديك وهو على شريمك صفح وضضي يعلق أسفل ديك ثم أماته إلهي ودي لإنسانك فأقبراه وقبليه إلهي قبليه وقبليه ثم إذا شاء أمرك الله دونه أنشاره إنسانك الله سوف بحنا كلا هكتشو بإنسانك الله هكتشو بإنسانك غالك وحاوك وحاوك وحاوك لما يقضي إنسانك مدودا ما أمره إلهي وحاوك فليندر الإنسان والإنسان فهفيري إلى طعام إمتدي هففيري وحا إلهي من عدوك هففيري وإوهد عليك اما امغوب لايري صبب الماء به واشبني صابان شريطان اكانوا بكام فمشققنا الارض بكيم بالله اني شقن بالله كاسن جيري صبحين فانبطنا وصوت للمي فيها اهل الدخيده حابان ميران وزيتون، زيتون نواصابي حنيم، تكسرين لديك شديده والنخلا جيتم راديا نواصابي حنيم وحدائق بيرك جيتا لنا نواصابي حنيم جيتها سوغولبا وولناء أتعذك وفاكيهة قطاعه مورا يستنواصابي حنيم وآبا ضعق، داق حالوط ضعقان نواصابي حنيم متاع لاجلي متائم رائين درده و صبحينا لاكم دين كانين راحينا ان هي يا ولي ان سبحانه وتعالى و خطط عينيا انسانك صبحنت اخر ان كري قتل الانسان انسانك والله لحم إنسان و قتل من العلو انسانك قال كابخس ديداو كان سو يتملهم والله لحم لكثره تكذيبه بلا مستند و ديرا يا حق يا سبه الانسان انسان كوالا لقمه ما شيء وي اي اكثره غالبا بنسي ما تعجبيا كدي اما ما, ما شيء هو اي اكثره غالبا بنسي ما حجعلك ديق واحد سبب تا غالمه كوهم بارخيت انو ررديسا كو كفي تعجبير لا يوجد شيء أكفره أكفره أكفره من أي شيء شيء الذي خلقه الله كأبوري بلا فعله الشيء الله كأبوري من نطفة لبعملية حده وخلقه الله فقد فقدره الله واقف قدره أطوار خليال المسيح نطفة تان أفرطه علاقة تان هنشرك بيك ثم السبيل وضبع يوصره وصفه يو ريحيكي هؤية وكسيه بحثي وضبع يريري وصفه مرسيه وصفه ثم اماتوا الواد لي فاقبرهوا قبرية قبريةكو عاصوه وقوه عمره إلا عاصوه ثم إذا شاء عمركو عصره الدونة على الله انشره وصفه هنا انت مرسيه كلا انسانكو هكذا تنكره دو بعثك انكرا أرنكو ساس مهر هكذا insan ka umrale ibn jubairuhu insan ka umrale haqqi al-irugutay haju haqqal mi'irugutay dibi suulaa laa laysa amru khama galka min alayhi fi inu wa malihi in hu haqqi allahi in إلا وغيري سبحانه كلا إنسانك أكيد شويبه لما يقضي مجد إنسانك ما هو أمره فبقسه أمره فلينظر الإنسان إنسانكو هفيريو إلى طعامه حمتديس لا يوجد شيء يقولون حافظكو تنكبات مسكينة إلهيكو دي وإمتنام نمعها اللقوب قريب وحي كيري دعينة كشف فيدو تنكبات baaxiga markuu baa wana sido ugu badan Qur'aanka barayo fu أبوكا ملك أفوفا نفعل بأن تقرأ بالجيسة التي يقول إلهي سبحانه فرياندو للإنسان إنسان كبال إنكير يسو بحينتا حفيري إلى دعامه أنا أنك سببنا الماء بيه يا شبنو إنك كسو يبدي إني سابن شبطان ثم شاققنا الأرض موكيان باللعين شاق وعبرو قفيرو وعبرقاتو وعبرو كفيري يا geet safar soo baxay way geet everything san bul kaas aad aragtay soo bax ma bul kanba ekerte geetku xalku soo baxay ay qor tanan hadaa bulka مركز من البنان كسبحك ايه عرار صومة اوضو او صحيح صومة ما اوضو الى رعيه سبحانه ثم شققنا الارض موكيام لله عنه شقم لله عنه فأمبتنا وصوبة لله فيها اخلاق بعضها حبا مرح وشمع حبا و الله اوحي الله فى اشين كي بريس كي قلل ايه مسجد وحا صوبة لله و اعنا بن صوبة لله و قاد بن لامة عرقم اوه و جراء اقف cil'sa ru haruqan ya wazayturan zayturan sawqala ni zaytunku maran jawafa mitan somali utaam et zaytun kama wa geet kisri delegeshin ah siri delegeshin miraxu wa naxlan geet degre ro soobixnay wa hadaayqo geerad وفاقيتاً تضعروا الراحيساً صابحاً واباً با خلوه باقاً وصابحاً مطاعاً حدك إلا إلا رفاً اي تمتيعاً راحين دريد من صابحاً الله يدينك عني من راحين إياو ولي أن آملكم قال تعالى إلا هو الحبيل فإلا جاءت مركا اعتماد الساخة قيلة بي وطبكت نجحة تريد يوم مالي مركو يميد يا فير ومرو قفق كعرره من اخيه ولا الكيس واميه يجز وابيه ابيسو كعرره وصاحبته حاج كيسو كعرره وبنيه رشيسو كعرره لكل في قفق سواها وسنابي ان غيري واكرن الحكومه شعره يوم ما عيد مالك اسدك ارن او كفلنانا وجوههم وجهاله يوم عيد مالك مس فيراتون وامدي افتيما وامدي النور وافتيما باهكه وتقسميدا مستبشيراتون وبشارات المؤمنين ته. او شنده لو دياري دي ورجوه وتيال يومين مارينك عليه هذ شبه غبرتهم باقيه هذه ترهقها وحا دبليده قطرت المدو ورايكا بكوتيه لسكو يلي هم الكفرت وغالبي الفجرتي افاتريتا قيامها الاساقه الضالمه كل الوقت اسم من اسماء يوم القيامه بون ك لگا ما مقل ما جيرو فايدا جاءت ماركاي ثوادو الساقه قيل بي دگه ك يوم ما لمركو يما بقيامانه لولو يوم ما لمركو يَثْرُ الْمَرْءُ قَطْعُ كَعْرَرٍ مِنْ أَخِيهِ وَرَاكِلَ بَشِي وَأُمِّي هُيَذِي سُكَعْرَرَا وَأَبِي أَبِي سُكَعْرَرَا وَصَاحِبَتِي حَاسْكِي سُكَعْرَرَا وَبَرِّي وَيَرِشُ ظَلِّهُ كَعْرَرَا وَجَعَلَا كَعْرَرَا دَدْكَ وَبَدْكَ وَجَعَلَا دَدْكَ لِكُلِّ رِئٍ قَطْكَ سَوْحَا أُسْنَا رَتْ قَطْكَ أُسْمِ مِنْ عرف السير غورو انه كمشكور غفلا اهيسه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مركه عائشه كيري معرفه قيامها يحشر الناس حفاء عراة غرله دك ولا صالح هنا يقوا عقادقا كاول غور يقبق وحيثي عائشه رسولك لو دكوا كاول يدرو بعضهم الى بعض يلقص بح راس ثيرين النبي وكري الامر اشد من ذلك ورانته ساسوا ورضوا اخيا ورضوا وحويان قلبي جوده ان مروبه برقي قص كسته تي سام شعره ودوحو ترى تم فيريكا اه واحد كلام فيريكا حديثه نبي الله ادم نبي الله نوح نبي الله إبراهيل. نبي الله موسى نبي الله عيسى ميت كاستا ان طلباتو تغان بيرك لا نار طلو لا اساله يا ربي لا اس لا اسالك مريم بنت عمران حق الهي Uh, ma olen kataloog. Ma olen kataloog. Ja kui ma olen kataloog, siis ma olen kataloog. Ma olen kataloog. Ma olen kataloog. Ma hal atirsi on kubadbaad ah fal waxa tacay oo jeeday banana gudbaad waxway maadan dalbaran ila laakiin waxa Aga mida te siin teete? Koolitused ja barbaridused, need on tagatud. Ma ei tea, kas saate märgistada, kas te olete kunagi märganud, إله وحيد سبحانه لكل في ققص طوحو سنابد ققصا منهم بدكه كامله يومين مارن كف شي من الريق ارناو سنابد ارنكو يوقنيه ديكيو وحتى لانه كمشوره كدقييه وجوهه وكيه مصفرته عم دي افتين اذا طال عليه دا, علي دا يوم دي مارن كسا افتيني ووجيه دي حنار با هيكاتو عم دي قسلهيده مستخيرات تو اه رسل تو دي اي اكنه كفر حسين ووجوههم وتيان يوم عيد مارن كاست اني هبش ذاك ومذوبات ترحقها واحد يقول يا قطره مذوب ينهكو وجه ولا المذوبين اولئك هو وجه المذوبان دو يا وملك فرت وغالبي الف جرت الفتير انتهى ذنوب سبحانه وتعالى صلى الله وسلم بارك على النبينا محمد